بوك 2 تريست ثلاثون ثلاثون فرستورانتا دو في المطعم اثنين في المطعم اثنين ادين يابوكو فصوك اريد واحد عصير تفاح من فضلك واحد عصير تفاح ادنا ليمونادا ليمون من فضلك واحد عصير ليمون ادين واحد عصير طماطم من فضلك واحد عصير طماطم بيخ إيسكو تشاشة كيرفينو فينو أريد كأس نبيذ احمر من فضلك كأس نبيذ أحمر بيخ إيسكو تشاشة فينو أريد كأس نبيذ أبيض من فضلك كأس نبيذ أبيض بيش إسكاو بوتيلكا أريد قنينة شامبانيا من فضلك قنينة شامبانيا أوبيتشلي ريبا هل تحب السمك هل تحب السمك أوبيتشلي غوويش دو هل تحب لحم البقر هل تحب لحم البقر أبيتش سفينسكو ميصو هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ بيخ يسكو بيز ميصو أريد شيئا بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم بيخ بوطو س زالينتشوتسي اريد طبقه خضروات مشكله من فضلك طبق خضروات مشكلة بيش ايشكو نشتو كويتو سا بريغوتفييا برزو اريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل جيواتيلي <سؤال> توفا سورس هل تحبه مع الارز هل تحبه مع الارز جيواتيلي <سؤال> توفا هل تحبه مع المكرونه <سؤال> <سؤال> هل تحبه مع المعكرونه جيواتيلي <سؤال> توفا سكارطوفي هل تحبه مع البطاطس هل تحبه مع البطاطس توا <تغيق> نهفكوستنو لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه خراناتا <تغيق> استودينا <الطعام> بارد هل طعام بارد توا Лъм атлъб хаза. За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.